Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalik Alkitabu La Rayyib Fiih Huda Lillimuttaqim Al-ladin yuminon bil qiyib, wajtimum al-sabat, wabimma rizqunahum yufiqun. Wal-ladin yuminon bima azil ilaika, wama سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى غشاة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا في الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا لادهم الله مرضى ولهم عذاب ليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا I'm out شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولا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 كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَدَدَهُ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَتِهِ مِمْ مِثْلِهِ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 وعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيل لَمَّا بَاعُوا ضَائِعَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما في أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم لسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أبي ana kala ilma lana illa ma 'allamtana قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لا إبليس أبا واستكبر كان من الكافرين وقلنا يا أدم مسكنا وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 يا بني إسرائيل تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وفي بعهدهم وأوفوا بعهدي.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 واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَغُضُّ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 شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنا كم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتمون فَتَقُوم بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا رسالا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم القمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيب ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا يظلمون، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين غضموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين غضموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في لرض مفسدين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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجر عليهم ولاهم يحزنون، وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوتكم الطور، خذوا ما أتيناكم بقوتهم وذكروا ما فيه لعلكم تتكونون.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 صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار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 من قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم كَتَبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَلَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ فَأُولَٰئِكَ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 إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِلَّ قرباً واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا Wahai jika kami mengambil bukti dari kamu, maka janganlah kamu menumpahkan darahmu, dan janganlah kamu mengusir dirimu هم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهون عليهم تظاهون عليهم بالرسم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 الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَأَنَّهُمْ أتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولمما جاءهم كتاب صدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفرو به فلعنة الله على الكافرين بيثما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفر بما أنزل الله بغيا بغيانا ينزل الله من فضله على من يشاء. فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم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 بينا ثم تخذتم العجل من بعده وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا خَذَنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قلبي سمايا ملك به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 والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعموا ألف سنة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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا كلما عَهْدًا عهدا فَرِيقٌ مِنْهُمْ منهم بل أكثرهم لا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 ها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بظالم بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتلاه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفر لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا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 والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء alam ta'lam anna allaha lahumul mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la naseer am turidun an tasalu rasulakum kama su'ila ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أسد من عياذ أفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Wa akimu salat wa atu zakah, wa maatuqdimu li afsikum min khairi tajduhu عند الله. Inna Allah bima taabburu nabsiit. Wa إلا من كانه دنون صارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره خوف عليهم ولاهم يحزنون، وقالت اليهود ليست نصارة على شيء، وقالت نصارة ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب.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 Bleh untuk apa yang di dunia dan kebunyai Semua yang di dunia dan kebunyai Badiah dunia dan kebunyai Dan وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لا لِقَوْمٍ يُنْقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَىٰ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 أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم يصرون وإذ بدلا إبراهيم ربه بكلمات فأتم قال إني جاعلك للناس إماما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 وَعَهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ السُّجُودِ Wahidh Qal Ibrahimu Rabbi jgal Hada beladana mina warzuqah lahuh min al-thamrat mana mana minhum Billahi wal-yoom laakhir رَفَعَ أُمَّتَهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُمْ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ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 مات ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عن التي إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفينا وفي الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها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 وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودَنَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ mereka <tuk> Terima kasih منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلَ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب ولأسباط كانوا داون صارا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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلنا امه وسطا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 على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤون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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين غضموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم وأشكر لي، ولا تكفون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصدحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 Wahai kamu, Allah satu, tiada yang tiada kecuali Allah, Yang Maha Pengasih, السموات و واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء وما بعد موتها وبث فيها من كل دابه وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ولض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ منه والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين غضبوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا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 Fana tabrue minhum kama tabrue mina. Kedalikah yurihim Allah aamalahum hasratin alaihim, wa mahum bixarjin min al-nar. Sukulummah filabhalalun, tabiyyah, ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Innuhulakum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 Wahai mereka yang kafir, seperti orang yang mengingkari apa yang mereka dengar, يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزق لكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدوا فَأَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ مَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا الرحيب إن الذين يكتون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا لا إكما يأكلون في بطونهم إلا Takik ma yaqulun fi bautunhih, illa nara la yaklimuhum Allah yama alqiyamati, wa la yuzakhim, walahum adab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 والكتاب والنبيين وأات المال وأات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى بالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف منه بكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم، ولكم في القصاص حياة أulia البابل علَكُم تتقون، كُتِبَ عَلَيْكُمُ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدلهم بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا وثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَّلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسَاكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيَنَاتِ من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجبوا لي واليوم نبي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام من الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علِمَ اللَّهُ أَن وإنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم وبالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من أموال الناس برثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس الناس والحج وليس البر بان تهل البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل البيوت من بوابها واتق الله لعلكم تفلحون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 الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوانا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وَأَنَّ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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا لو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرار واذكروه كما هداكم وإن كنت قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Faida qadaitum manasik kum, fadzur Allah kafzikrikum, abaqum, awashad zikra. Faman al-nasimayi yqul في الدنيا وما له في خيرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي خيرات حسنة وقنا عذابنا.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 إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن ابتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ومن الناس بي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحورث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَأُنْفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السَّلْمِ كَانِرِ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 عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجعون سَلْبَنِ اسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 فهدى الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ماياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مسّتهم البأساء مسّتهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مدان الصد.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 أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يهدوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغتند منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فاولائك خابطت اعمالهم في الدنيا ولا اخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لا ياتل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوهُ حَرْثَكُمْ أَن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم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 كُنَّيُوْمًا إِنْ كُنَّيُوْمًا نَّبِلَ اللَّهِ وَالْيَوْمَ لَا خِذْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ رَادُهُ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمنه شيئا الا أن يخاف ان لا يقيما حدود الله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 ك <تلك> حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقت النساء فبلغ أجلهن فأمسكهن بمعروف لا وسرحهن بمعروف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 فلا تعظلموهن ان ينكن احنا ازواجون اذا ترضا اذا ترضا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاع.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 وَإِنْ رَأَدْتَ فِصَالًا نَّعْتَرِضْ مِنْهُما وَتَشَاوُرْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين وَنَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعْتَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَنَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائية وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن إن سرّه إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم ما في فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن نفريضه ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتهم Nah min Qabil an Tmasuhun, wa Qad faradhum lahun Fariyda, fa nisf ma faradhum, fa nisf ma faradhum, illa ayyafun, awyaf, wa Ladi وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُقَامَةِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى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 اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَعَلَّمُوا الَّذِي قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وبقية مما ترك آل موسى Fasal Talut بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني فما شرب منه فليس مني وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِن إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين جعلوا توجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبر وثبت قدامنا ربنا أفرق علينا صبر وثبت قدامنا وصرنا على القوم فهزمهم بإذن الله، وقتل داود جنوت، وأتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، ولولا دفاعه. فس بعضهم ببعض لفسدت لهم ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 ولو شاء الله هم قتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من ومنهم من كفر ولاو شاء الله هم قتت ولاكن الله يفعل ما يريد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 ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين المشد من الغير فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْنَى قَلَمْ فِصَالِهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَمْ كَانَ الَّذِينَ مَرُّوا عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَن موتها فأماتهم الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه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 قال فخذوا ربعا من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منه نجزأ ثم جعل على كل جبل منه نجزأ ثم دعوني ياتينك سعيا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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا رب وَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَذَاكَ الَّذِينَ يُنْفِقُ مَا لَهُ رَئَاءُ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 ومَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِغَيْرِ امْتِتَاعٍ أَمْراضَةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يَصْبِرُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ لَعَذَابٌ شَدِيدٌ لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أود أحدكم أن تكون له جنة ها تجري من تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار قد كذلك يبين الله لكم لآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِرِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وَمَنْ يُوتَى الْحِكْمَةَ فَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنَّ فَقَتِنَوْ نَذَرْتُمْ وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُرْضَّمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلِ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرزا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 تفعلون فذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم أوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة وَأَن تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ Ma kesabet, w/hum la yufzamun. Ya ayu al-ladin amanu. Ida tada yatum bideinilah ajarimusam faktur,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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو نو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء وذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لا جنه ذلك أقساط عند الله وأقوى للشهادات وأدنا ألا ترتاب وأدنا ألا ترتاب تجارة حاضرة تدير لها بينكم فليس عليكم جناحا لا تكتبها وأشهد إذا تباعتم ولا يضاركتم ولا شهيد وإن فعالوا فإن هو فسوق بكم واتقوا الله وعلّمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه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 Fyaufid limay yasha' wa yadzib limay yasha' wAllahu 'ala kulli jin qadir aman Rasul bbaazil alaihi min Rabbih wal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 وعليها مكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أواخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا